وَاتَّنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَرَ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو يفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آبًا أن كذالك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون آتٍ وأبٍ أكم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 واغفر لي ابي واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون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 هل يصرونكم أو يعتصرون؟ فكبكبو فيهاهم والغاوون وجنود إبريس أجمعون طالون وهم فيها يختصمون. تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم